وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَتُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لَتَأَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ دَلَاءٌ مِرْوَبٌكُمْ عَظِيمٌ وَإِنْ تَأْدُنَا رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَرَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 وقالوا إنك صرنا بما أرسلت به وإننا في شك مما تدعون وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت ترسلهم أف لا يشكوا خاطر السماوات والأرض يدعوكم